السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الكبور معذرة الصوت يصل عندكم إن الحمد لله الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله ان خير الكلام كلام الله وخير الهدي الهد هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرب نور مخلفاته وكل محتكي بدعه وكل بدعة بالالة وكل بالالة في النار ما بعد. فيعني بداية من من والأخوات عن تغولي في الدرس الماضي. ودلال الحمد يعني أكرمكم الله عز وجل منهم من هو شيخ من من هو شيخهم الشيخ شيخ بدر طامن العتيبي الله عز وجل أن يبارك في زوجه والشيخ ما شاء الله يعني, يعني غمين عن تعليف وهو من المسندين في هذا العصر وهو مصنعات قيبة وهو من تتلم على اسمحة الشيخ اليداز رحمه الله عزه وعلى غيره منه علماء وبعدنا في قابل ايام يعني ندعوه مرة اخرى بل ومرات بيسمع الاخرى والاخوات يعني ما يدود به علينا أفضل لا يحضر الكتابة لأن هناك أحياناً قد يطلب طالب طالب وإن كنت تؤمن بها أن الكتابة على أطون دقيقة جدا طيب جد. لأني أرى عند الأسماء كل لا أدري دائرة وعليها شيء كم فالعلى هو للصوت ذات نعم ذاكم الله طيب أما سبب تغيبك هو قيمة في منطقة الشرقية في الخبر الدمام مجلس ليوماء صحيح الإيمان المسؤول والحمد لله من الله عز وجل أنا ذهبت إلى تلك المنطقة المباركة وللصنع هذا الكتاب المبارك كذلك أصل الله عزيزي أن يجزي المقام على هذه الدورة الأولية خير الجزاء إن شاء الله عز وجل. طب صلّي الشهق الحديث من الله عز وجل. وصلّي عندنا نحن يعني زي نحضر عندنا أول مرة نحن شهقية نفيا الأم البخاري. وقد سبق في أوائل الدروس عن الثرثيات وكم عدد هذه الثرثيات والتعريف الدقيق لهذه الثرثيات وتكلمنا في الحديث في الدرس السابق كذلك عن شيء مما يتعلق في الثرثيات وميزة الإسناب وعلى الإسناب وعلى ذلك منا يعني طبعاً من يعرف ذلك و. كده في بداية الإسناد عن الـ الـ بعض الرجال الذين وردوا معنا في هذا الحديث الحديث اليوم أو الحديث السابع والثامن كامل الرواه قبل ذكره معنا فيما صلب دروس فالحديث السابع الذي وصلنا عنده يقول إمام بخار في صحيحه حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا الزير بن أبي عبيدة عن صلب من أقوى ما بيطلق تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نبه الأخوة رحلت أن يعني يعني أن متابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل ما هذه المجالس يعني من بركاتها كفرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سب كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتي بجنازة فقالوا صل عليه. فقال هل عليك ذي دين لا قال فهل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه. ثم اتي بجنازة اخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها قال هل عليك ذي قيل نعم قال هل ترك شيئا قال ثلاثة الدنانير فصلى عليها ثم انت والد خارقه فقالوا صل عليها قال هل ترك شيئا قال لا قال هل على زيد قال ثلاثة قط قال صبروا على صاحب قال ابو كتاب رضي الله تعالى عنه يا رسول الله وعلى يديه فصلى عليه صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني هو بنفس المعنى وبنفس بنفس دي إلا و شيخ الإيمان البخاري قال حدثنا أبو عاصم و مر معنا بأنه الضحات عن زيد بن أبي عبيدن عن سلمة ربيع الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليهم دين قالوا لا فصلى عليهم فأوتيه بجنازة أخرى فقال هل على جمدين؟ قال نعم. قال صلوا على صاحبكم قال أبو كتادة رضي الله تعالى عنه عليا دينه رسول الله فصل عنده. لا يخف أن الحديث الأول بنفس معنى الحديث الثاني وقريب بنفس السند وبنفس الغلو لذلك صح على الحدائق يعني على الحديث أن نجعله من الثلاثيات. وقد قد رواه الإمام البخاري تحت الواب إن أحال دين أو دين الميت على رجل مجاز يعني إذا أحال رجل يعني كما في الحديث إن رجل ميت يحال هذا الدين على رجل حي فيبلئ بالجنة به و كذلك ذكره في باب إن عن ميت دينا فليس له أن نجعة به أن يرجع قال وبه قال الحسن المصري هذا مذهب الإيمان الحسن أما من تكفل عن نية دائما خلاص صارت في دمتي ولا يحق له أن يرجع عن ذلك والله أعلم بالنسبة لإمام هذا الحديث إجمالا قول سرب الله تعالى عنهم كنا جلوسا كان مجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اقتمروا يخافون من يجلسون ويجلسون معه، من النبي صلى الله عليه وسلم، والتعلم منه ومن أخلاقه ومن بركته، وفدى ذلك كل من صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، كما يخافون النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله كما في الحديث كنا جلوسا إذ أتيوا بالجنازة إذ يعني من باب مفاجأة يعني ما تفاجأنا أو بدون أن يكون هناك أي ترتيب جاءت جنازة إذ أتي كما لأخفاكم من قبل المجول وفي هذا الحديث لم يذكر أسماء الذين ماتوا لما ذكرت اتي بجنازة سواء في الاولى او ثاني او ثالثة لما لم يقول اتيت بجنازة فلان او قرانا وانما جاءت على صيغة المجول والجنازة بالفتح او الدمع الجنازة او الجنازة وبعضهم قال ام التسخ هو الافصح والله تعالى اعلى واعلم في الحديث وردت عدة احوال لهؤلاء الموتى فأما الحال الاولى الحال الاولى الميت لم يترك مالا ولا دينا لم ليس له ولا عليه وهذه الحاله النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها الحاله الثانيه عليه دين وترك ما ينتفي بهذا الدين ففعلت النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه الجنازه الحالة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالجنازة وعليه دين ولكنه لم يترك مالا ليبرئ من هذا الدين يعني عليه دين وليس معه أي مال فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة لم يصل عليه دين كما سيأتي بالحديث وبشرحه قد قضية سائل يقول هناك حالة رابعة وهي الذي لا دين عليه وطلق ماذا عنده أموال وليس عنده وليس عليه أي دين لما لم يمكن في هذا الحديث الغرب يقولون أنه لم يصادف في هذه الحالة مروب الجنازة الرابعة وبعضهم قال لم يذكر الراوي هذه الحالات لمعرفة الحكم بهذا وصلت عليه بأنه لا دين عليه ولكن كما يقبلنا إنما ولدت لها هذه الحالات الثلاثة كما في الحديث الحديث النبي ليه كما العصاق من, من تذكر فلاك حالات وإنما ذكرت حالتين فبعض الظلم إنه عدة توجيهات في ذلك قالهم لعبها تعدوات الوقائع أو أن الراوش تسرخ والله أعلم طيب في بعض الروايات الصحيحة كما عند الحاكم وعند غيره ورواية بعض الصحابة كذلك، وأن المبلغ ليست ثلاثة دينار، وإما كما في جابر وثيذه ديناران، ورواية عند أبي داود عن جذره غيره، وغيره من الصحابة، فبعض العلماء حاول أن يوثق بين الحديثين، كيف في بعض الأحاديث ثلاثة دينار؟ وصبح حديث الاخرى وفيه دينار طب العلماء قال لعل المبلغ كان دينارين ونصف فبعضهم جبر فقال ثلاثة وبعضهم جبر وقال يعني على دينارين بعضهم قال هي اصلا عليه ثلاثة دنانير ولكنه قضى دينار او يعني احد الدنانير بقى على زيد في مثل فلا تبقى من الدينارين بعض العلماء يقول قد تكون أن رقائك تفررت ولا مانع من ذلك ولا مانع من ذلك الله تعالى أعلى وأعلم إذن الربي صلى الله عليه وسلم صلى على الجلازة الأولى والثانية وتوقف في الثالثة وهي كما في الحديث قال هل ترفع شيئا قال لا قال فهل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنيا مير قال صلوا على صاحبكم النبي صلى الله عليه وسلم في البداية بل نسل عليه وسأتي الحكم من ذلك وأن هذا الحكم يسخ كما صرح بعض العلماء قال أبو القتابة وهو أحد الصحابة وابو الله تعالى عنهم وعن سائر الصحابة وهو الحاري. الخزرجي ابن الحارث الخزرجي الأنصاري وقال أن القتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هذا الحديث أبي القتادة أبي القتادة رآه يعني يعني هذا الحديث من جوايز من دلوقتي سلمة ورى هذا الحديث أنه أن أن أبي هو الذي حدث بهذا الحديث. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم فإن عليه دائماً قال أبو قتادة هو علي لأن أنا أتكفل بهذا الدين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء فصلى عليه وهناك بعض الروايات قال أبو قتادة أن أتكفل بها وفي روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول لأبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قالهما عليك وفي مالك وحق رجل عليك وميت منه هنا بريق. فقال القتادة رضي الله تعالى عنه نعم فصلى عليه وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالقيا أبا قتادة يقول ما سمعت ما سمعت في الدنيا الرحيم حتى إذا كان آخر ذلك قال قضيت هنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الآن حين بربت عليه الجليه وصل الله الصلاة لنا رفهم هناك حديث معنا ناقب يتعارض مع هذا أن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة حتى كلي الدين وأبعد الجمل بينهما أن أن هذا تعبدت الوقا والله تعالى على وقال وهذا حديث الله الذي ذكرته حديث حسن صححه حسمه شيخ الألله وغيره من أهل العلم في حديث معناه لكن هو لكنه باعث جدا روعه علي رضي الله عنه فهذا عنه بنفس المعنى تقريبا في هذا الحديث وما في من الروايات هناك عدة فوائد كثيرة هدا من هذه الفوائد فيه الكفالة من الليل يعني إنسان قد يتكفل بمال عوده إن كان ماء قمات دون أن يوصي يعني هذا الميت لم يوصي أحدا من الصحابة أن يعني أن يقضي عنه الدين فهذا جائز لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما هو تبرع بدين فقال أهي علم يجوز سداد الدين عن الميت وإن لم يوص الميت بالسداد والمختار أعلى وأعلم هناك كفاءة سأذكرها بعد قليل إن شاء الله ولكن حتى لا أنسى هذا الحكم إنما كان قد يسخ ففي صحيح امام مخاد وريره عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه فيما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يؤتب الرجل المتوفى عليه الدين فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل ترك فضلا؟ يعني هل ترك مالا؟ فإن حبك ترك عليه الدين وفاءً صلى الله عليه الصلاة والمبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقف يقول صلوا على صحيكم ثم قال أبو هريرة الله عنهم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دائما فعليه قضائه ومن ترك مالا فلي ورستي أو كلم نبي صلى عليه وسلم مما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قابل بغداوه وغيره من اهل العلم في امتناعه التحذير للمسلمين من الدين والتفاوم في الدين وسأورد بعض الأحاضوذ لذلك في وكذلك فيه الزجر عن المباطلة في الدين لأن الإنسان لا يدومتها تأتيجراته فقد يكون على جدين ويؤجل ويسوف هذا الدين ثم يفجعه الموت وتصيره مصيرة الموت فهذا يكون قد وصّى او تحديث معه بعض الظروف قبل وفاته بحيث انه يفنى هذا المال الذي لديه فلذلك بعض المعقب انه النبي صلى الله عليه لانه لانه خوفا من الممطلة وزجرا للمسلمين لان ينطل عليه اي حق متعلق بالغير لا غير ذلك من التأويلات والوقت على أروانه. طبعا صرح العلماء بنص هذا الحديث. طيب من ضمن الحديث التي تذكر في هذا المعنى و يعني في الوقت السلم فيه حديث فيه نوع من نوع التغليط بنفس معنى التغليط ولكن فيه ضفّد شديد جدا قال: كنت جالساً مع النبي صلى الله عليه وسلم فأُتِيَ بجمازة. فقال: هل ترك من دين؟ قال لا. قال: هل ترك من شيء؟ قال لا. قال: فصلى عليه ثم أُتِيَ بالأخرى. فقال: هل ترك من دين؟ قال لا. قال: هل ترك من شيء؟ قال نعم. ثلاث بنمير. هذا من النص. قال: فقال بأصابعه ثلاثة ذات ثم قال اتي بالكالسة فقال هل, هل ترك من دين؟ قالوا معا قال هل ترك من شؤون؟ قالوا لا قال صلوا على صاحبكم قال اعجلوا من الأنصار علي دون الحزرة الله صلى الله يعني في هذا الحديث أن هذه الدنانير بكيات كيات من نرء من صلى الله عليه السلام والعفو العافية ولكن لما قضي عنهم رفع هذا العقاب الله تعالى وضعوا ومعحنا لأن العقابة كان فيه قبره حتى أدي الدين. كما سبق في الحديث الآن بردت جلدته في حديث كما قلت لكم فيه قد يكون في بعض التعارض قال أرأيت إن قبئت عنه أتصلّي عليه؟ قال إن قبئت عنه بالوفاء صلّيت عليه. قال فذهب أبو قتادة الله تعالى عنه. وقضى عنه فقال اوفيت ما عليه قال نعم فضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه قد كنت تعددت الوقائع والله تعالى اعلى عن ابو رضي الله تعالى بمشل حديث السابق الا ان فيه فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى في الدنيا والاخرة تقرأوا من النبي أولى بالمؤمن من انفسهم فمن توفي وعلى جدين ولم يترك رفاء فعلي قضاؤهم ومن ترك النادم فهو لورثتهم بعض وما قال هذا الحديث ليشمل كذلك كامل ائمة بولاة الامر من ذات النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى الحديث على عميره اي انسان كان قد توفي وعلى جدين ولا ولا ولا وصل ولا يعني ولم يترك ما يدفع عنه هذا الدين فإن الأمير أو الخليفة أو ولِّي الأم هو الذي يتكفل بهذا المال والله تعالى أعلم. وربهم خصهم النبي صلى الله عليه وسلم والأبد أن يكون على الغم والله أعلم. بعض الأحتمالات المتعلقة في هذا الحديث يعني حول الدين. وكذلك حول الجرنزة من ذلك اقول اختصارا الى حكم الديل ظنهل الظلماء على الاباحة يقول الله تعالى يَأَيُوَا يا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تُوَيَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّنِ فِي اكتبوه فلاحظوا في هذا الآية ما في على الدين ولا التحذير من الدين وإن كان الأولى والأفضل أنه ما يستطيع أنه يتعلق في ذلك حق للغير والله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم خلق عنده عروزة خبطة من مفعله بجد التحديث أنه كان يستدين ولو كان فيه حرمة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لو كان فيه كراها لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأحكام تتريها أحكام أخرى يعني بحسب السبب للدين فأحيانا قد يكون الدين كالواجب إن كان الإنسان مضطر وأحيانا يكون كالحرام في من يستدين ولا يمي صباب هذا الدين أو يجحب هذا الدين ولا هو عالم طبعا الإنسان عالس من النساء في المستشفى أو عنده من لولد أو غيره في, في مستشفى وسبحان الله يعني مريض مرضا شديدا يعني إن لم يجعله عملية أو ما سيموت قد يصل قد يصل الاستدامة بحقها ونظر الوجود لإنقاذ حواتي نفسه أو حواتي غيره فكما قلت يعني هي يعتريها عدة أحكام على حسب الباعث على هذه ديام الله الرحمن الرحيم انت العالم طبعا يترتب على الدين عدة امور منها ان الدين بالذات يعني يكون ثبوت المبلغ يعني يملك المستدين هذا المبلغ يعني الانسان اخذ الانسان اخذ هذا المبلغ صار له يتصرف به كما طبعا بعد كتابة الليل كتابة عندها منقرة جوب الكتابة او بسمية الكتابة او بنسخ الكتابة ولكن منه وشاء عشاء تبقى تبقى الدين بعد خلاف الوجوب النار هل يحق لمنستدام ان يزيد على الدين انسان استدام من انسان مبلغا هل يحق لكم طيب نفسي ان يزيد على هذا المبلغ؟ ورد في ذلك عدة أحاديد تدل على الجواز من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استرث من رجل بكرا فقدمت رجي ابن من إبل السبقى فأمر رجي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الوقض للرجل بكرا فرجع هذا الرجل فالذي وهو أضرافه فقال لم أجد فيها إلا خيارا يعني رباعيا فقد فقل الله إن خير الناس أحسن المطاعم، أتى قال النبي صلى الله عليه وسلم. علي على النبي صلى الله عليه وسلم استدعى بكم وأرجعها خيراً منها، صلى الله عليه وسلم جابر قال كان عليه زدين قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقبضني وزادني إذا الزيادة جاء ولكن بشرط أن لا يكون هناك اتفاق على الزيادة إلا دخلت في الرضا ورياض بالله بعض العلماء يقول يحق لصاحب الدين أن يمنع المدين من السفر وهذا وهذا حق له إلا إن بعضه أو كان عندهم في حال غيابه ما يستطيع أن يصد هذا المنظم ومن عنده أرابي أو أمبات أو أمبال فما حضر على المستدين لأن يسافر ولكن إن لم يجب يحق له من والدائم لمن أن ينوه من السفر وطيب هل يجبر المستدين أن يجب في الدين الجواب يجب على من استبان المبلغ أو أذيف وساقت بعض الأحذية في التحذير من عدم الصداق وما حقوق الزبادي بعضهم على بعض حتى بعضهم أوصل أنه قد يحجر على المدين المفلس سبحان الله يعني وظهرت من يعني حتى بعضهم قال وصل ما الذي يجري على شيء غلنا ان الاستدام ولم يملك من الوفاء قد يصل الولي الامر الى حبسه ولا اقتال اعلى عنه الحديث لا يخاطر كما قال العلماء ارى الدين عن الميت بعده في الدنيا ينفعه في اخرته ولذلك امر الولي بان يقضي الدين اذا مات الانسان انقطع عامره فإن كان محسن وإن كان مسيئا قطع عمله ولكن هنا كبير حديث كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما تبني أذن قطع عمله إلا من ثلاث كان لا يخفر هل تنفع ميت عقودة كانت ستحيل به أو قد حلت به وقد مات وانتهى ما قد عمل من عمل هل تنفع صراحة هذا الحديث من أنه قد يرفع عنه عقوبة وإن كان مات وهذا الحديث كما لا يخصاكم أن هذا رجل الذي مات بعض يتبع برحديث أنه عليه كيات وأنه في عقوبة ولكن لما يخذي عنه هذا الدين ووشعت عنه هذه الهقوبة بالوقت على أهل العلماء الغلماء أجمعوا إنه عليه دين أن الوصي واجبة واجبه أخواتي من عليه هو جيد أنت الـ الـ الـ الإنسان حتى كان من أقربائه ومن أعز أقربائه الزوج على الزوجة هو الزوج أو العكس الوالد قد يدين ولده ولده والأخ مع أخيه هكذا فلا بد أن تكتب وصيه بذلك. او ان اكتبى حق لهذا الرجل لحيث انه اذا توفي وفاجأه الموت ان يقضى عنه الدين وما يخطوكم ان الاولى والافضل ان يقضي هذا الدين في حياته قبل المنتجين سأذكر لكم بعض الحديث في المبالغة في شفرة الحمدات ما الناس تحقق الناس النبي صلى الله عليه وسلم واساق كسره الحديث الصحيحه في والد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان عليه ينوي يني اداؤه كان معظما الله عونه تسبب الله له رزقا من كان على دين يني اداؤه العذر بالنيه كان معه من الله وسبب الله له رزقا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن ناقى فليس ثما نار ولا دعما للجوا والقيام ولكن إنها الحسنات والسيئات قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدين حتى وطبعا في في جامعة الصوطي قاتب الله ماذا انزل من التشديد في الدين طبعا انا اقول لصوتي اللي يعلم ان من الباني حسنا وانما هو من باب العجل وليس من باب التخريج ماذا انزل من التشديد في الدين والذي نفسي بودي لو انا رجلا كتل في سبيل الله ثم احيى ثم كتل ثم احيى ثم كتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه او كما قال صلى الله عليه وسلم في المسلم الإمام أحمد وما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل جندل إلا الدنيل من أخذ أموال الناس كما قال المرسول صلى الله عليه وسلم يريد أباءها أبدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إطلافها أتلفه الله وهذا تشمل سبحان الله أرضياء الأمور ومن كان على هداء او امارة او ملك من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد تلفه اتلقوا الله نص الله السلامة والعفو العافية وكل ذلك تحديد من ان ذلق الانسان لان قيامه وفي ذمته حقوق الاخرين سواء حقوق الجماع او حقوق الامرال يا ساتي بشرط جمالك أن حقوق الحقوق ما بينك وبين الله زل الله عند جم إن شاء غفر لك وارت الحقوق للعباد لا بد أن تصلوا يوم الجمعة الحديث المشهور الذي دائما يعني يذكره خطباء الجمعة والوالد وهو حديث صحيح كما في مصنف أحمد الغيبي وهو على شرط الإمام مسلم عن أبي فريدة. ربي الله فعلا عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق بالناس فذكر الزمان بالجهاد والجهاد في سبيل الله وذكر فضائل ذلك وذكر قبل الجهاد وقام رجل وقال يا رسول الله أرأيت أن كنت انت في سبيل الله وأنا سبيل. كفر الله عني خطاياي قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت يعني النبي الصلاة والسلام قال فرد عليه القول كما قال, قال قال نعم صلى الله عليه وسلم قال فكيف كنت قال فرد عليه القول قال يا رسول الله أرأيت إن كنت في سبيل الله صادرا واحتسبا جديلا غير مدع شفر الله عن الخطايات قال نعم إن لديين الجبجيل عيه السلام صادرني بذلك يعني تخيله أعظم الأعمال والجهاد في سبيل الله عزيزي وهذا الصحابي يقول في سبيل الله مصادر ومحتسب مقبل ومع ذلك ومع ذلك الدين سبحان الله لا يتفعل هذا الخطر لذلك قال الإيمان النووي في تنبيه على جميع حقوق الأدميين وأن الجهاد والشهادة وهي لذلك أن الأعمال لا يتفعل يعني لا لا لا كتب حكم أدنى وأما ما كتب حكم الله تعالى وكذلك يعني كان في سبحان الله يعني بأن حقوق العباد وتبعة من آدم فلا بد فيها من خصاص يوم القيامة. ذكر بعض الأحكام المتعلقة في الجنازة على على عجل. أي نبي صلى الله عليه في هذا الحديث كما يقال ليكن مكان ولوحينا كان إن كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما النبي صلى الله وسلم وإنما قال كنا يعني في حالة جبوس ما النبي صلى الله عليه وسلم كنا جبوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نبي صلى الله عليه وسلم الصواب الذي عليه كثير من أهل العلم أن الصلاة عالمين يجوز أن تصلى في المسجد وكذلك في المصلة وعلى ذلك أدت أبو أهد الله وابحاصر بيت من هذا الحديث أنه رسول الله, الله صلى الله عليه وسلم مع النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصفى بهم وكبر عزيز الأربعين، إذا خرج إلى المصلى، إذا صلب في المصلى، صح... هذا الحديث هنا أنشد الله عنه، أما حس أن الصحابي أبي وقاص في الرواية في الحديث. عائش روي الله عنها أمرت أن يمر بالجنازة في المسجد فيصلين عليها هن وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقعدوا فوقف به على حجورهن حجرهن يعني يصلون عليهم ثم أخرج من داب الجنازة الذي كان إلى المقاعد فبعض الناس بلعوهم هذا فعبوا على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقالوا ما كانت لجمائس يدخل بها المسجد فإذا أنت عائشة وعبا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ هذا الأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت ما أسرع الناس أن يعيبوا ما لاعين لهم به من جهل شيئا عادة من جهل شيئا عادة فهؤلاء الناس لم يعتابوا ذلك فلذلك ما بقعدوا عابوا على عائشة وزوجات المسلخة صلى الله عليه وسلم هذا في الصناعة. فقالت ما أسرع الناس أن إلى أن يعيبوا ما رأينا لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عيسهين ابن بلباء إلا في جوف المسجد إذن هذا حديث صريح واضح فأبن النبي صلى الله عليه وسلم كان لأحيانا في المسجد أحياناً كذلك في المصلّى، وبعض المقتل لو لو رُدع المصلّى قرب المقبرة لتنفي خير تسجيء عند الناس لحضور الجنازة، وكذلك لحضور الدفن. والله تعالى أعلم. مما يعني ينبه إليه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم داعم ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم غيره لأنه قال في هذه الحديث هل ترك من دين؟ فانتظر الجواب من الصحابة نول عنه ومن أقائد هذا المدين فهذا يعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيره وقد يحمل هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم عاد ندارك بوحي من الله عز وجل ولكنه والصحابة ويبضيهم على خطورة ذلك واللقطة على الأعلى وعلمة أهم ما نذكر في هذا الحديث والحديث البياني فما أدل هناك بعض الأمر حال أن أختصر يعني أتشعر فيها كأحكام المتعلقة في أحكام الجنازة وأحيل على ذلك في أكتاب الشيخ الألواني رفهم المعزل وغيرهم من شرحات التي تتعلق فيه عن جنازة وكم تكبير عليها كذلك كيفية الصلاة على الميت سواء كان ذكرا أو كانت أنفا وكذلك غسل الميت وغيرها تحتاج إلى تفصيلات طويلة بل تحتاج إلى دروس وكذلك يعني أشب إشارة كذلك إلى ما بالأحكام متعلقة في الدي وإلا أن مطام يطول يطول كثيرا ومن أراد التوسع عليه فيه المنسوعة الكويتية فلها بحث قيب حول احكام البيئه والاستدامة طلعت على وأعلى وعلى امل هنا ان شاء الله اجمعين جزاكم الله خيرا سلمه اعزائي في الجميع وأن يغفر لنا وله شاء الله جميعا